h Bye. من يرعمل ولهان ا ياخلي ليش ا ل ق ط ر ة س ا ر ت على ليس كره حليتنا وودان وقلبي ذود الوقت ا متكدر ومن فرقاتك م س و من يرعم ا ل ل خلي ليش ا ا يا القطرة س كرحك حليتنا و د ا ن وقلبي دود الوقت متكتر ومن فرقاتك ه ا س و ق حراك ل ب ا حسين البارد د وهد س ي ه ح نسيم البان نسي م ن بكت ا تعطل ع م د ب ا ل ب ك ر ة يا شوكه الميزان نسي الى ن س ي إ ل ى شاهين فهترابح و ه ت ق ا ص ر محبوب بنفرق السكان والوعد يوم ارفق ش راسي ساعتي بسرح لاتقول غباب في البال بجي ح ب النور في حب واقفين اشكى بمقدور 《あっちがベマグドーン》 قالتي في زعلانه الشي فبد ما شوف شيء مني م ح ا ت ق ص ر ح والجود و ا ل إ ح س ا ن وعند أ ح م ل ه م فينكي نحو ذب عادي وجنه و بتمشوف والجود و ن علان من قطي قصرح يفزي الشيفة الشيء نميحات ا ا ح إ س و ع ن د أ حمي النوم ف ك ي نحو د و ق عادي وجنون